بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت واذا الكواكب تثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت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 أدرى كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله